الذي نجعل القرآن عظيما فبربك لنسألنهم أجمعين عن ما كانوا يعملون فاصدق بما تأمر ك فينا كالمستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فسوي سيعلمون. ولقد أعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده بَتَقُودَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ أَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ نَبِيدٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا